أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى بك كيف ما اتدول ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله وهو الذي جعل لكم الليل لباتا والنوم سباتا جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنذَرْنَا مِنَ السَّمَاءِ وبيدي بلدة ميت ونسقيهم مما خلقنا اناما واناسيا كثيرا طال وقد صر وتنغ بننكم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاملين وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين Yeah وَكَانَ رَبُّكَ الْعَظِيمُ وَأَوَّلُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَرَوْنَ وَمَا Thank yeah. you. Yeah. وَطَاوَتْ كُلُّ الْحَيِّ الَّذِي لَمْ يَمُتْ وَسَبَقَ بِقَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِالرُّدُوِّ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 الذي قالوا <تصفيق> وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وإذا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار سلفة لمن أراد سلفة قَرَأُ أَرَادَ شُكُورَا وَأي Why are والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً Mm hmm. والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر تي ولا يذنون وما هي عن ذلك يلقى أثار Go What, God? be الذين يقولون ربنا بنا بلنا من ازواجنا وذررياتنا وابر وويلق قوم يتقيو وسلاما خالدين فيها عسونة مستقرا ومقاما قل ما يغدأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسنفى يكون لزاما فَكَمْ لَنَا كُنُ مُؤْمِنِ إِنَّ شَجَ هم لها قضيب وما يتبغي من ذكر من روح ما إلا لا نؤمن فقد كذبوا فسيأتيهم أنبار أو لم يروا إلى الأرْبك أن بَنَفي لا آية إن في ذلك لآيات تؤمنوا وما كان أكثرهم من وإن ربك له وَنَادَى رَبُّكُم مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لا يتقون لهم علي ذنب فأخاك أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَيَا فِرْعَوْنُ فَقُلْ لا صدق الله العظيم